السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن تولاه من الله وحده وليس بيك لك وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليم كثيرا هذا اليوم الأول في مدرسة الجمعة واليوم الأخير في سنة تضع عشرين فهذه بشرى إن شاء الله تعالى وفاة الحسن. أن المدرسة إن شاء الله ستبلغ آخرها الذي إن شاء الله يرجع لها إن شاء الله تعالى. فكرة مدرسة الجمعة فكرة بسيطة. نحن نجتمع مع بعض بعد الصلاة إلى العصر. نتعلم شيء من المعلومة الدين. نتعلم شيء من المعلومة الدين. ولعلكم تذكرون المرّ الماضي بعض الأبيات التي ذكرناها تلاقينا على خيلٍ. وكنا دليلا للهدى زمن الضلال فيان الله ما أحلى لقانا وما أحلى مسامرة المعالي ترانا في رياض العلم حينا وحينا في الرياض على اكتلال ونمشي فوق ظهر الأرض هونا وهمتنا تفوق زر المعالي فكن سهلا عريكة ها من يكمن من يكمن شكرون <تصفيق> فكن سهلا العريكة المسلم فكن سهلا العريكة واتخذنا صحابا ولا تكو صعبا وصالب وشابق في علوم الدين تشمو فمن طلب العلا سهر الليال فمسابقة علوم الدين سمو ورفعة وتخيل مثلا رجل كالإمام النووي رحمه الله الإمام النووي في مدرسة الجمعة الآن له كتابان سنبرسهم إن شاء الله تعالى. تشور من يوم أن ألف كتابين بل من يوم أن مات سنة ستمية شكتة سبين يجيئ إلى الآن قرون طويلة يقرأ الناس كتبه فيترحمون عليه قال النووي رحمه الله قال النووي رحمه الله ورث علم الناس عنه كم من الدعوة يقبلها الله عز وجل العلم الذي نظن أنه كثير إن شاء الله تعالى تعال يا إخواني الكرام أن أشرف شيء تتعبد أو تتقرب به إلى الله العلم النافع والعمل الصالح العلم النافع والعمل الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور من يرد الله به خيرا يتقه في الدين مدرسة الجمعة إن شاء الله طبها سهلة نتعاون فيها سويا فيها خمسة فمقرر... مقرر الأول القرآن الكريم الثلاثة أجزاء الأخيرة تتقن تلاوتها وتجويدها الشفرب الموجود والأخ أحمد بن طول أيام الأسبوع لمن أراد أن يرتب معهم أمر التجويد في مذكرة موجودة ستأخذونها هي المطالبون أنتم بإتقانها وإن شاء الله أحد المساء في أخت موجودة طل الأيام الأسبوع هناك لمن أرادت أن النساء فبضط عليها التجويد. إذا التجويد عند الشيخ عبد الله بن مين والتجويد في النساء موجود هناك عندهن الأخت طول الأيام الأسبوع من العصر إلى المغرب. الجزء الأخير وقبل الأخير حب. الجزء الأخير اللي هو عم يسألون تفسير من كتاب أي فرد تفسير اللي عنده الكتاب خلاص اللي ما عندهش صورنا نحن الجزء الأخير من أي شرء التفاشير وموجود عند الشيخ رضا منه 50 نشخة موجودة الجزء الأخير من أي شرء التفاشير هذا المقرر الأول المقرر الثاني الأربعين حديثة نوية مثل الصغير تحفظ وشرح نحن سنشرح وإن شاء الله نستعيني بالله عز وجل المقرر الثالث كتاب مثل سؤال وجود العكيد. المقرر الرابع مثل الشجاع وفق الشافية المقرر الخامس تهديد السيرة للإمام النووي. لا يشترط أننا في مدينة مدرسة من المقررات داخل نحن نجد أن نجد شفع من الآن إلى العشر اللي خلصناه خلصناه في نهاية الأشهر المقررات الخمسة عشر وشدة أشهر سيجرى الاحتبار في اللي تم يشرفه عشر الكتاب سمون الكتاب سبع الكتاب اللي تم دربشه فيه سنختبط له إن شاء الله وتعالى والذي يكتب الله له أن يكون في المرتبة الأولى من الرجال والنساء سيخرج إن شاء الله عمرا مجانية في رمضان القادم بحول الله وقوته أخوته المطلوب أنك تحضر المطلوب أنك تأخذ الكتب علشان تكون معاك وإدارة الإجماعية بتوصل الكتب إن شاء الله تشعر أقل من التكلفة إن شاء الله تعالى شيء سيفرر بعد ذلك في أوراق فتصور وتوزع عليكم سيكون الاختبار من هذه الأوراق التي توزع عليكم ومن الكتب التي تأخذونها إن شاء الله تكون أشياء بسيطة وسعنة لا صروة فيها بحول الله بكواتي قبل أن نبدأ في أي فتصف؟ قبل أن نبدأ صب. قائل بنقول الآن هيتفرج ويتصور ويتفرر على الناس